124-قالوا ادعوا لنا ربك يبين لنا ما هي إن البقرة شابه علينا وإنا إن شاء الله لمهتدون 125-قال إنه يقول إنها بقرة لا ذلون تثير الأرض ولا تسقي الحرث مسلمة, مسلمة لا شيئة فيها قال الآن جئت بالحق فذبحوها وما كادوا يفعلون 126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 يحرفونه ثم يحرّفونه ثم يحرّفنه من بعد ما عقروه وهم يعلمون وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمننا وإذا خلا بعضهم إلى بعض قالوا أتحدثنهم قالوا أتحدثنهم بما فتح الله عليكم ليحجكم أَجَرَ رَبُّكُمْ أَفَلَا